عبد الله سعيد. عبدالله سعيد مني. الله يحفظه. هاني يوم نجيب تفكيري أنا بساعده سيد الله الرحمن الرحيم عبد سعيد ودود يعني بجد عبد سعيد يعني لو شفت هو نخوش كريم خش كريم لو شفت في ديار بقى في مرقب شلو تتكريم برام بريفيه بيه نخوشة. إن كارية شيء كيك يعني اني بين شوك اخرت كدولي ك وتولى يعني تشكر يعني <تصفيق> <معي> جو <جوبوينة> ما <تصفيق> يعني جو بوين هذا يعني وجيرش اللي بيشد عبس وتولى, كران كران. وتولى لنا من هو العابس والمتولي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم آه. اسا دین اور شبد کو او کلینا خوش گین و جاوبین دا رکیو پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برچی افن ذکر برچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمال او شیا مند ہن ہا نے کول بلولی کمال ہا ایک ہت بلولی انجا اهل اعمار بہنده پیغمبر صلی با با با، بلي، بلي بلي يا أخي، يعني في عنبر صل الله عليه وسلم نفجوا تكون أخوش كلام، وجابوا كنا دفع، أن جاءه الأعمى وقيام روا كورة وتيالولي، أعمى يعني هو روا كورة، عبد الله بن أم مكتوم، ما بغي عبد الله أبو أم مكتوم كنيادة تويده. روجياتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دين شمد يا رسول الله ايش دينك صحتك وفائدهك بجمل كويس بقول دي في رده واخطياتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ازنيت مشيت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبيو دينك ودي الاسلام ودي الاسلام شرحته ده عندي وقتي في مروه قوره شو كان برى بيعم برسال الله وصل مشتى مدينة، ها بالبرى بوا، بيعم برسال الله وعليه وسلم واحتفاء الصحابات ويكره، وجوه تيجى بيعم برسال الله وعليه وسلم منشتى كفريق كبيعم بيه إنه تويحوله عاجز كده، وجاوبه ينده. برجع بيعم بري ورسال الله وعليه وسلم، شو يجيل مشروطة، مازلت مشروطة، وتيكأفة إيمان بينن، تيقدر كامه واو، ألمك يعموا ده إيمانه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 عبدالله گوییه پیامبری صلی الله و علیه و سلم و پیامبری جوابی نده رضای کویرابو نزدیکاتیه و برشی پیامبری صلی الله و علیه و سلم چوبینو کرد. یکی ما میخوایم که خلل گوییه که من نه فاهم نکریم. نویری یکی و یکی نه. اشته خلل نگوییم. ما پیامبری صلی الله و علیه و سلم یه مجیده که با معاصران مشوق باه. یه بچه ایمان بینن. اگه با ایمان اینو افه خیره کو مصلح الله و علیه ایرادا می‌زنم ولی آجسک رو جابه نده وای یعنی بر هندی بود نه بر هندی که کربلای ودن پیامبریسال الله و علیه و سلم اما بر هندی بود چون که مثلا حداکثر دیو ما استر ها بود و دیپشتینگی از دیو اول که بدم مثلا آیا رب العالمینی و نیا فشته چه بود؟ آه بیام حماسان الله هستم نه بیته کردم نه بیتو کردم یا وقتی نه بتو او که آری کره ها تلویتاتی و چنین کهی به تجربه ویدا بوده او آولا تربول که او آولا تربول مازن مشروکه برادرانی تا تا به او کرک علاسه سر ما مازن مشروکه که ایمان بینند به فایده بقای میته حمایت اما امامی میته واس زانم يا وكده حبيفا هو يدوبو جابوا يدوبو أو كتر أو لا تربو تحو كيفا وداي ما زال مش شكر. بعدين يشرب وتعبس وتولى أن جاء أبو الأعمى محمد صلى الله عليه وسلم. محتياف ملوفي كورهادي. ودفيق أتى دا العلميني واحتاجوا تيبي عنبريس عليه السلام وتي وتولى لفظ الخطاب وبيعبري كور نائنا. عبست مو باورش نه بوده که نه بوده پیامبر صلّى الله عليه وسلم. او آیت دیوینا بودن و او حدیث پیامبری نبود صلّى الله عليه وسلم. دیمش یعنی بچینه بپیامبره نه چون که عباس سوار تو ولی. یعنی مرویه که نوشته خودش دایت را ترسکن و بس سبب نزولایی بحث کیه؟ بحسب امر يس الله عليه السلام بو رب العالمين نغوت ابست وتوليت بس شنو عفري اي نغوت بي ابست تبو تشو انه تش بدخل يشكرن وتبو تشو اخو كري دي افنك او تشبي يا رقبي ايش تو رقط ما بيك تشوت نار مو تيوتك هو همو رب العالمين يا بوكي بيرامبرس الله عليه والسلام وقدر رب العالمين يعني خو وقت عتابك ليه عتابك وشفتك والنرم هرجرك عتاب بيرامبر يتكرم الله عليه وسلم نافع عتاب الشال قلبي بيرامبر رحم نرموت يوتي الله عنك لما اذنت لهم وقت بيرامبرس الله عليه وسلم اذن بالمنافق رب العالمين اوليناوته لما اذنت لهم يا محمد لا قدام محمد أول شيء هو الله عنك وإذا خودت تيجي شرائك كذي إذا خودت تيعرفوك ذي أولي ربنا عفو خو بيجا وذكشتين وذا ما في عبس غائب صلى الله عليه وسلم بخطاب ناوت يا هو الدنيا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل تنصيحات يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من تبيجي ان شنو هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل أخفناك بيتا قولتني يا كملوا في كتابك آل كارناءني برهن العالمين واحد يقول عن الله عليه وسلم هذا كارناءنا والأعمى رب العالمين يقول عبد الله ما في نجوتي شيوبي جوتي يجي سقط بيد ونيات بيجي سقطة، يك هذا الشيء كابيد يا قلوا، بس بيه بيه. بس جابو عم جه کبو کیم کرنه بی داره حرامه. همه ها کبو بس بو نوسینه بی. ج فلان کاس ونیا چرا ای کاس نوزی؟ یادم فلان کاسه که یکوره، آنی سکر، آنی کرد، آنی درج. ها کبو و هندیه بی درسته. به تعریفه بی. همه ها کبو کیم کرنه بی داره حرامه. آیتالله سلام و رحمت الله و برکات. و رب العالمین نشامش ادناف دین اسلامی دار. وختي دعويت کیں وپیکیں نصاحت کیں چہ جارانہ تے چپ کیں فرق و جدا اے کیں ما بین اے کہ خزمہ مرو بھی ویت گل غیری وی ہر دو کتھے چلے کیں جو تعمیری گل پین نصاحت کیں ہما نہ اچھا میں خزمہ اخن نصاحت کیں اوے دی شراکہ پہل میہمال ک جڑا چنگے خزمہ منے نہ ونا نصیوری منے انہاں دے برادر منے دی من باشی بوے تو نصاحت اولے ک مے دی چھنے نو ک نصاحت نو ولكن هذا هو المكان ميني يجعل هذا المكان هو مكانه تكرن مكانه نصيحات بو هو مكانه هو تكرن هو شو فرق ما بينه مكانه وما يدريك لعله مكانه يعني ما هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو مكانه هو الله بن مكانه مكتوم مكانه هو مكانه واو جاب تدب و واو نصح حد تليك يربو تشربو يا الذكر يا يعني خيره جناح او يذكر فتنفعه, فتنفعه الذكرى. یانش دار تون صحبت کلیک یاون صحبت دوچلوند به فایدهای میده. دارایدی عملی بهین صحبتی کرد. به تنفه و ذکر اعمالی دوپی کرد. به فایدهای بخوره دی. اما من استغناء. اما عمل ودیه مشک. خوبیم منتکری الاسلام یا تونو کامسرمان نبین. خوبیم منتکری القرآن. خوبیم منتکری التا یا محمد صلی الله علیه و سلم ایمان استغناء فایه. همین خوبیم منتکری. ایمان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 سارت واجبني يا محمد صلى الله عليه وسلم كأمر فتنة كان وما عليك يعني ليس عليك جناح إن لم يؤمنوا تجناح سرتني يا محمد صلى الله عليه وسلم كواجب نكر إيمان نعين وحبوك نكر حبك نكر إن عليك إلا البلاء هو يسات الله عليه وسلم ما من جاءك يسعى جرب كذي رب العالمين هاد بحسي كيت كده، ها كورة هم مو كنا ببيع النبي صلى الله عليه وسلم هم مو عتابه بيع النبي صلى الله عليه وسلم فبس كنا كذيه فبس بسيارة، أي كورة ونيا أي كمرفه كفاقي كنا كذيه ها جبواينا دار ما العالم بيع النبي الله عليه وسلم موجودين عذرقوش هابوا وقتها جبواينا دار أما لرب العالميني قد لا قبلناك ما بودي رب العالمين الكسكه منكم في غنبر الله عليه وسلم تشلكه ب5 دب و5 خلية هابي دبشت بن هند من رازي بناخده لبجناك الله عليه وسلم تشتغل وشو بده وسورته تشلكه بش عليك مش بخلكينات بده همو تشي همو عتابه الله عليه وسلم. همو جلاء رب العالمين بي غنبيت بيشتغل محمد ابوكرا واما من جاء كما انذري حيل هاتيه ونيد اون جي ات دي لهات يا لوليت بكوره وهو يخشى الخدي الترسي وانا خدنا هنا الترسي ابو يا رسول الله يا ابو محمد صلى الله عليه وسلم فانت عنه تلهى وتذكر طب اشت اخوك يجي بويناد لا يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ربعميد مشتبي عمره صلى الله عليه وسلم شو جا نبي تواب كذا داري دعات كانوا عبادة ربعميد كان سبده هيفال هيفاري وبس بخديك كا نبي تواب كذا داري من يو جبانا ده ببخاطركا ببخاطركا عند مرويد مشترك وده إيمان إيني أو نائني مشتري شو ديارش ليني أكودش كا هذا إيمان إيني بسماعه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي ربعميد أوي تقويدك بجيا محمد صلى الله عليه وسلم تدق البوابة قالوا أمروا بيت فقير أو بيت ضعيف أو بيت إيمان هاي أو عبادة ربعميت كتبوا هم هذا بيت مجلس وهذا باء وقالوا رينا خارج ها وخير ترى من المجلس وكيف ينتخروا المجلس بيت دولة ما المجلس أمروا بيت متكبر كلا تي يوم محمد صلى الله عليه وسلم وحده جابوا يمر بكورنا دابة إنها تذكره كلا هذا كلمة بردعه يردوا يعني يوم محمد صلى الله عليه وسلم لا بيتاوه كالبوا. منروه في بصر هذا بس صلى الله عليه وسلم جابوا منروه كي ندأة من يا رب العالمين أفنداء أو يتلفندة عتابها هم الكيكر الله عليه وعليه وسلم منروه في بصر واكم سيرقو ديشب واما تعربان عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هكاك تشجبد هكا بالدنيا يا شابد ده سيفوزوا تطعون كربتادش داش تكدمه اما مش قاعد تطقينابيد يفير يعني he poses such a problem of being yourself, or it would be of effect without appearing his divorce, his death, his anger, no matter what he was Trickle Or he uses compassion, but Bailey the first child like to give inves an acts of a reward of men and a unable聖 self, a yourself with a getaway or transgressive Sembles on وها مهداة تداها مفويدات إذا تدا بمربي كمروف عبادات رب العالمين بيتت وعملي بيتت هيك الوعيتة كنا أفواهتنا على رب العالمين موجودين كمروف تجرا كنا كات لنا خريد كاسكي بسيارة مربي كامنيع خاصة كإيه فقير بيت ياوبيد هاد بتمر مربي نصيحتك اللي مكام منفرة دين كام منفرة فلان شكت مربيش فمن شاء ذكره جاء وكاس لم يذكره هذا غير شاء منكم ان يثقوا فمن شاء ذكره ابي حسكت دي, دي ايات القران تشيد اللي بغو عمل بكاد شنو كان عملي في الصحف مكرما يعني أفقه تيد قران دا يناف سهل هناك ورقات الناسين صحف جمع صحيفة يا مكرمة يعني يشنا مكرمة قدر قدر إنك أخذ فينا كيا فينا رب العالمين يا مرفوعة يعني أفق قرانه جي بي بلندا الكيرى قران ناف لو أحلم خفوضة جي بي بلندا وقادر يشتدي يشبي هذا هو الشيء بالنسبة لرمل المسمار يا الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله ما بتأخفنا كاس بشو كيفين يا في الله عليه وعليه وسلم يعني دار يعني خراب خراب آن عیبک تداویت که ماتیک تداویت آن دو آیات ناف قرآن دومن بلعکسی یک بید یک بیش فرانت شدید که یک بیش نه که چوشه وید دنیا مطهره واقفشرباشدن همه ایکلوه افواهت نه افواهت، رب العالمین یشته که پیامبری الله و سلم گفت پیامبری نبیت افکر بوه مطهره، یعنی همونجا فقهاق و عمل مرغیشید کن فوکش کن یکشته فوکشیت ادعاي بأيدي سفرة أنا في أنا داس كده سفرة سفرتنا مللكت مبجج السفرة ها وصلنا ما بين رب العالمين هو بيعنبرت لي بأيدي سفرة أنا عمل وصلنا ما بين رب العالمين و ما بينه يعبريت لي إيش لاله مش بجني سفير سفيرة دولت ایرانی، ترکیه، کردستانی. یعنی واسطه ما بین آن کردستان و کیه؟ یه دولت. آفنریش برای گوگرد. ایوژدی بسته گوگرد. ابشه ترکیه حد بیشتر. پشتی بسته کردستان حد بیشتر. واسطه ما بین آن. منوی کتیش واسطه ما بین آن کیه؟ ما بین رابط عالمینی پیغمبرتی. یعنی وحی او پیغمبرتی نه یعنی امده. آوره خوب ما بین آدیگر رابط عالمین. نه واسطه سریب و کیه؟ سریب. أو يعني رب العالميني بوب يهنبيرا. هذا بلا فستادس بوجود مويلي. بليه؟ بوجود مويلي بس مويلي. نا شرنيه بس بس بحسيبي. ها كوي آه يوحي أولاً آه يوحي أولاً بس جوره هيش يهنبيرا يعني ملوكات الدنيا هاتين وكبى بس على الله وعليه وسلم روجا كيريش تبو ودانج دار كك عثمانه يا فيانباري الله <سؤال> عليه والسلام وجبريل شلون يبيدي تزاني جبريل وتبيانباري السلاموتي هذاك هي باجي وتجي بك دركك العثمان و بعد شو جرى ونبيهه تنوكم ملائكه جبريل تخاريت عام جبريل ملك او شده خودت بیشته و کی او ملایکاتن یه جل رحمه رحماد دوی که بچی او وقتی بچی کی منیه دیگه ترس قینی بیست کار رباعی دیشته چون چه اجلاوی عملوی او شده مالی بیست کرام انبررها انف ملایکتا یتقدر نالی رب العالمي بررها يعني ادباشن عبادت رب العالمی کن ونحو نو بس عباداته كانوا شويه باسطين قتل الانسان يعني لعن الانسان ان أهلك الانسان يعني لعنته رب العالمين يالهندك مروفه هات يا كرن ورباعميه دير كان رحم اخو يالهندك مروفه اتشلاتين لتونه هيلاتو هذا بحثي همانية بس هم مروفانية او بحثي واقع صفاته دابنوه اشتين قد بيجي ما اكفره يعني اي شيء اكفره او اكل تفسيره او يعني اتشبه المروف يكريه كم مروف چبكت كفرينيه برمب العالمين او برمب العالمين هنده الدليله و هنده النشانه و هنده آيات الخوف وقت مروف أفونا الدين تبيا ايماني بني تباريه بني نشبكت نه کفری نیاد کرد. پس بعد هنده ربعمون بیاید. خدا لعنت او و هنده مروقکی. اول چیکن؟ وای کفری نیاد کرد. کفری نیش؟ اول تو این کار یا یک لواش تا که اول خدا بودی ما بازی پذیرن. تو بازی پنایی. یان هر شتکی که خدا بود بیتما پیامبر صلی الله و علیه و سلم بود بیتما. افشته که مروقکر. اول چل هات. اول دیکافر بیته. یان هر چه تفرانش نکرد پشتلهه دیکافر بیته. يعني ما اكفره يعني ما اعظم كفره يعني ما تعجبيه يعني هنجي اللي بتاعي يعني الكفر امر لي چندا چيا؟ زوره چندا زوره ويا ما زنه وكيه گلكيت هاي مني ادبيني هر روجه چت گت ينكاري چتاه قربانيت هر روجه حديثك ابو پیغمبر تيندر صلى الله عليه وسلم ايش تعجبونيه يويته قربانيت تينته دش تعجبونيه درس الذكرين هايتبرين ابي زين هايت كن هايت جل ددان ابي و نیا آمیوهت که تا چو آوازشونی هر روزه یه انقایدش تکی کرد ما اعظم کفره هو یعنی واحد کافر بر علب بشر مروف چه ده چهل تا کفر وی جلگ جلگ یا مازنا من ای چیه خلاقه هو ایکل کفری نیا بشریج اوه جلگ ایمان و باوری نیابشه صابینه بیشتر میمی واحدی الله پیامبر سلام های سام ایکل کافره هست که هس كذي هو إنه هي الكربس تروح من يحيي العظام وهي رميم هو يحييها الذي نويش على الصحبة. بعند أبي الله عز وجل موتة في مرؤوي، أهي هو نياه هو وترى من أي شيء خلقه؟ ولكن رب العالمين، يكون هناك اكل من المال يقولون ان هناك اكل من المال يقولون ان هناك اكل من المال من المال يقولون ان هناك اكل من المال يقولون ان هناك اكل من المال يقولون ان هناك من ده بيش داخل كيه نات الحديث عن كوكسيداتي بيش تيبنا آدم أن تعجزني يعني أي مرؤف ده شو تفتوا شكله شلي تبارك قوات عمله داس على طمن شلي رافي يعني لا تعجزني شو جوا تناقش كذي بان قوات عمله داس على طمن رافي وقد خلقك مثل هذه ده عم بس عوسم طفل كلا سادس هو ترى بعاني من رجقي ما يد كا بيشتري إمام من روڤياء إيمام صعبنا بينا، تا إيمام بيني أو الخلاطة وتناهي في لولم الناساشم تساقلها ذكي ما ربي، من تجيكربويلش؟ بيشكعواه كي، بياكلهم صناعة تشركهمش، بتشير ما بيجورا كودي هو تحسابي ذكر، من نطفة خلقه فقدره رب العالمين عوليم روڤياء بيشكعواه بش كي، شينيتشله ه، شيت علاقة يعني ما كي كرماك صورة ما خوينات الرقة شو بس علاقه شو هي no, دوار فقدره يا رب العالمين هنا هنا شئته بس هنا بيت مضغة ده بيت وبيتو چې د موزامه ترتیب ته نه هلی خو یې mesti دې هیتره mesti دې بچی کې چې انده کې دی چې او خو mesti دې خورنه خو او راو راو باندې د تقدیر او قدرو ای په چې بین وا مرحله نه مروی و چې کتو اف کناغه همو ګوشیان مروی دانه حتی مرنا مروی یا صانه پشټینې دې مسوخه ته واه تو ماتم ته جهنم ثم السبيله يسر هو مروف شيبو كامل ابو عمي ثم سبيل يسره ويان يعني رب العالمين يريك بميرفيو ابيك ثم سبيل يسره بشتي رب العالمين مروف هاتو مروف داشتا سن البلوغ رابع سبيل آه بريكو حق ورايكوا و ما دیار کیو تو باشینگی بخوای کل مکه. و کی و هداینا و نجدائیم. این هداینا و سبیل ایم ما شاکرا و ایم ما کافور. رب العالمین هنها رب العالمین وقتی آدم چه کلی علی سلطت و سلام دست خود سرپشتی راینا خاره. او همو ذریعتوی چل ها راحت و آمد ندارد. ایت کج شو کامب؟ هم ایت کج شو کامب؟ همو راحت بشه إن رب العالمين عهدهك يا الموالكتي ألسد بربكم وكاس إلهين دوني ما في عبادتي ممتناك كان تشريكم نذن عبادتي ما هما يشبوتيه قالوا بلا هذا قرآن يا رقامة هم يعني هنجي جرى ما هما يشبوتيه بلا يا ربي هم دبس عبائتك عند كاسيناك عند شري جلته وما تشور رب وتشو إلهيننا بشليته بس بشري أبهي شليك لي يبيك يا رب هندي رب العالمين حسب ما ناقص ربنا نخو ما بيره الشهاديه يا دائم في حساب ديال مع هم ما كاس ما رب العالمين هو بي... الله عليه عمباري ما نبي الله عليه السلام. رب العالمين تش دي هندك وراز كنجي. في الدنيا حق راس وبلمك حق ديالك هكا ثم السبيل يسره هكايكي إسلام إيش ناقشته ودين إيش رب العالمين وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله رب العالمين كسر عذاب ما دام دينه إسلام إيش ناقشته هم هم وشياه هم ورحمة وياه رب العالمين ثم أماته إيش تينجي وقته روجة من المرويكات رب العالمين إيش عبد الله بن عباس بجد فأكرمه بإقباره يعني رضي عمين قادر مروية قالت لي شو لا كذي وكان نافقة محترم كان نا حيوانات حيوانوت في بلدية دي ساورة واخش زبلي بو بين بخو المروف شيء بسرمامة شيء كافر بيدشله هيد هيد أبشأته ودي تذكرنا ناف خبره هذا هو كي ولقد كرمنا بني ادم بهذا ثم أماته فأكبره وتدمري المروف ونافنا سر زبدي يعني هو بنافنا سر جئك حيوانات بخبرنا أن سوجن كي هندا كوني عيد غير بسماء سوجن آبها می‌چیه ایهانه ابو که عمرویی، همون بی‌قدری عمرویی، آبامین عمرویی قدری یا فصیلیانیه دچل کن که ناف قبری با خدیر برنامرویی که قبره، فرم آماته و فابر، ایکس بیجت ولایونیا، آب و بخو خموزانیش بیتیم شیشه کد نه برای خلیاکیه داده نه خلیاکو ببینه یا دنلیه، آب غیر بسمالویی شو قادروا احترام نية فإيه أنا ثم إذا شاء أنشره فشتين قبل واحد ربع حس كي يجلس يعني بعثه ثم إذا شاء الله يعني شو واحد ربع من حس كي يجلس ليك أنشره لصحيح. كلا لما يقضي ما أمره ربع من كلا يعني كيا كلا آه يعني مروف يا خلطة واحدة ما اشتاناها موت وبيج من ايمان يا برجا قيامته يون كار لما يقضي ما امره والنعب لما يعني معناه لم يعني لم يقضي ما امره يعني مروف أو أمر رب العالمين دين ويبوديا ما بكان شنو كان أم جيبا أو إشتراب العالميني قوتي عبادتي وامر إتمي وامر إطلاع بريوي أمدر السجيب جينوكينو وقيمانا بي وندكو يقول تشفا إيران لم كل لما يقضي ما أمره بأحسين عب العالميني يعني إشتراب العالميني تشنا يا آخرين إشتراب العالميني أمر ندى بالشيء بالقيامة والنشور رب يقولون ان الناس يقولون ان صابط بس ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان قيامته هم بس يشتو أو أمر و خلقها مصابه ساويته بس رجعت يا رب العالمين 100 مجدد اخذ الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على <تصفيق> <تصفيق>